ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام النار مثوى لهم وكاين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناه اهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينه يرضى به كمن زين لهم سوء عمله كمن زين لهم سوء عمله واتبعوا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لذن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر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 كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعِنَ أَمْعَاءَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ ابْنُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَسَا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 كراهم فعلم أنه لا إلَّا إلَّا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبك ومساكم